الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليهديه الله سلام وضل له. وما يوجد فلا هاذي له وشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدوا ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وكذا اما بعد وهذا المجلس هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو طليعة مجالس سميتها بآداء وأخلاق طالب العلم وهي مادة مقررة ان شاء الله على اخواننا <صفيق> الذين سوف يدرسون معنا في ضرب حديث وان كنا لم نبدا بالدراسه الفعليه بعد في ضرب حديث ولكن على وشك الابتداء ان شاء الله أنا خلال اسمه عين على الأكثر فأحببت أن ابدر للبدء في هذه المادة حتى تكون كالمدخل إن شاء الله للدراسة في ضر صغير. <تصفيق> وكان هذا المجلس في ليلة الثاني من المحرم للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعة أو الألف والهجرة. <تصفيق> هو المجلس الأول في هذه المادة أو في هذه التلسلة ونحن لن, لن نعتمد على كتاب واحد نشرحه ولكن سوف نقتصف ما يفتر الله عز وجل من الاداب والأخلاق المذكورة في كتب السنة، وخاصاً الكتب التي علمنا بالآداب والأخلاص، وعلى رأس هذه الكتب كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى. إحنا بجانب كتاب الأدب من الصحيح. مصحيح مكارم كتاب الادب لابن ابي شيبه وقد طبع مؤخرا من سنوات قريبه كتاب اخلاق العلم واهله او اخلاق العلماء للازري رحمه الله تعالى لأبي بكر الاجري وكتابه أخلاق حملة القرآن للاجري ايضا وكتابه نساوئ أو كتابه مكارب الأخلاق لابن أبي الدنيا وهو كذلك مكارم الأخلاق الخرائطي ونقيبه نتاوي الأخلاق الخرائطي ونقيبه نتاوي الأخلاق الخرائطي نعم هذا بالنسبة للكتب المثنبة نعم وأما بالنسبة للكتب الغير المثنبة نحو الشروحات وما شاكل ذلك فهناك كتب متنوعه في تفياة التنصيص عليها في حين النقل منها إن شاء الله تعالى وهذا بالإضافة إلى الكتب التي صنفت في بيان فضل العلم وفي بيان آداب طالب العلم نحو جانع بيان العلم وفضله لابن البر. ونحو الفقيه والمتفقه خطيب البغدابي نحو, نحو تعليم المتعلم للزرموزي الحنفي ونحو شرف اصحاب الحديث للخطيه البغداديه ايضا وكذلك المدخل الى السنن وغير ذلك من الكتب التي عينت لهذا الباب، ومنها أيضاً بل هو من الكتب المتقدمة في هذا الباب كتاب العلم لأبي خيسمة زهير بن خرب رحمه الله تعالى. الذي يعجب من أوائل الكتب المسنادة التي صنفت في أبواب العلم بجانب كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله خير هي أهم الكتب التي سوف نأخذ منها مادتنا في هذه الدروس. ونبدأ بمقدمة يسيره <تصفيق> عن الاداب وعن اهميه الاداب فنقرا ما قاله موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ومن علماء الحنابلة في كتابه شرح منظومه الاداب الشرعيه هذه هي لابن بدران المرداوي الحنبلي من علماء الحنبال أيضا وكان في القرن السابع الهجري. فقال موسى ابن أحمد الحجاوي كان في طبعة إزار النوادر لهذا الكتاب في الصفحه السكينة قال <تضع> الله من لا قول الصدق. قال رحمه الله قوله من الأدب هو بكسر الحذف والدال مصدر أدب أدب ودل بكسر الدال وضمها لغة. لغة إذا صار أذيبا في خلق أو علم وقال ابن فارس الأدب دعاء الناس من الطعام والمأذبة الطعام والآذب بالمد الداعي واشتقاق الأدب من ذلك كأنه أمر قد أجمع عليه وعلى استفتانه لا. وفي الحديث القرآن مأذبة الله في الأرض يعني في <تصفيق> خطي نظره يعني مد <مدعاثه> مدعاته <تصفيق> شبه القران بصنيع صنعه الناس صنعه للناس لهم في خير ومنافع فيه خير ومنافع وسمي <تصفيق> اذاب اذبا لانه يدعو الى المحامد قال ابو عبيد قوله المثور <تصفيق> يعني المنقول يقال حديث محسوب أن يحصره عد عن عدم قاله أبو عبيد أيضا قوله عن خير مرشد المرشد الهادي والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم قصل التحبث عنهم الأدب والسمت الحسن طيب اقرأ الأبيات التي شرح عليها هذا ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات قال ابن غدران ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات ابيات أو شرحه يعني لذكر آن ولا هو الشرح له ثم أعطى له فصلا لبيان أهمية الأدب فصل يستحب تعلم الأدب والسنت الحسن والقصد والقصد والحياة وحسن سيرة شرعا وعرفة روى أحمد روى أحمد روى أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة وقال النقاعين نعم هذا خديث ختم إن شاء الله مم. وقال النقاعين كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وطلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه مم. وقال عمر رضي الله عنه فأذبوا ثم تعلموا مم. مم. وقال ابن عباس افض بالأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المرؤة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة رواه الأصفاني في منتقده هذا الأثر نحن عن ابن عباس قد أخرجه أيضا أبو أسفين التيوري في التيوريات وهذا لفظ ازاء حديثيه رواها ابو طاهر السلتي عن ابي حسين الطيوري وسميت بالطيوريات. وفي اسناده عمر بن فائد عمر بن فائذ علقت بهذا على الأثر عمرو بن فائد وهو مطروح اه في يعني ضعيف جدا ولكن له طريق اخرى عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ولكن ايضا في سنده مجاهيل ولكن معناه صحيح بغض النظر عن اثباته ابن عماه <تصفيق> وقال ابو عبد الله البلقي ادب, <تصفيق> العلم, أكثر أدب العلم اكثر من العلم وقال ابن المبارك لا ينظر الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب <تصفيق> نعم هذه مقبولة عظيما بلند المبارك <تصفيق> لا ينظر الرجل بالعلم <تصفيق> حتى يزين علمهم بالأدب فإن الأدب قبل العلم وكان السلف يحرصون على تعليم طلابهم الآداب قبل ان يلقنوهم العلم فالادب يقدم ولن ينبن طالب العلم ابدا ولن ينتفع جانبي هذا الا ان يتادب باداب النبي صلى الله عليه واله وسلم وان يكون حريصا على هذا هو لا يطلب العلم لكي يقال عنه إنه عالم أو إنه مؤدب لا ولكنه يخصّل يخصّل الأدب قبل تقييم العلم حتى يتسنى له أن يقصف ثمره علمه فمن تعلم العلم وظل على ما هو عليه من سوء الادب فليخشى على نفسه وليخشى على نيته وليعلم انه لم يتفهم من هذا العلم ولم ينتفع به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 وان تسمع نفوسهم على الربائي والتفاسف في الأخلاف. فهذه غنيمة عظيمه من تعلم العلم من لم يحصلها فقد خسر فسرانا كبيرا وليحظر على المسلم فهذا الميزان الذي يقيه العبد الطالب طالب العلم طالب فقال <تصفيق> هو يعنى انه قال طلبت العلم فاصط منه شيئا وطلبت الادب فاذا اهله قد ان كان هو يتكلم عن واقع فمن واقع ما يتكلم عن ولما طلب الأدب وجب أن أهله الذين هم أهله قد ذلك إنهم ليسوا موجودين إلا من رحم الله فصار الذين يتادبون بآذاب العلم أقل من القليل وكان الادب يسير مع العلم في طريق واحد فكلما تقدم وكلما مر الزمان ينطق العلم ويزيد الجهل كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث انف في الصحيحين يقل العلم يكثر الجهل، وكذلك أيضا الأدب يقل الأدب، فالأمم الأمم جمعات في الزمان المعاصر تعاني من انحطاط من انحطاط في الأدب، ولا يخرج عنها. الأمة المسلمه بالاصره وان كانت بلا شك تختلف عن الغيريه من الامم السابقه هنا هي لمده الحضار هذا الكل مثل ما حدث للامم السابقه بلا شك ما دام المسلم يحتفظ باصل التوحيد وايضا ولبنهم حقوق الاخلاق والمسلمون بلا شك مهما كان حالهم اكثر مهما كان حالهم اكثر ادبا من غيرهم لا يقبل تظاهر بعض الكافرين بحسن الخلق وبالادب ولكن المسلمون بلا شك اكثر اكثر ادبا منهم فيكفيه انهم تادبوا ربهم فأنوا احفدوه سبحانا ولم نشركوا به شيئا هذا وراءت الأدب ولكن نحن نتكلم عن الأدب في المعاملات عن الخلق في المعاملات فذلك قد انحطت الأخلاق في هذا الزمان عند أغلب الأمم حتى الأمم السافرة صارت تعاني من هذا وتعترف بهذا وقلاؤهم يعترفون بهذا يعترفون ان الأخلاق والآذف قد يتمحل ما تشدهم عندهم لذلك كان من الواجب على علماء الاسلام وعلى دعاة الإسلام أن يظهروا لهذه الأمم السافرة الأخلاق الحسنة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 فسحرت عن الارداف وبالاخص او حكيت لطلاب العلمين فلما يكون طالب العلم قد ضعف في هذا الباب او لم يتحل بمكارم الاخلاق وبالاداب كيف بغيره من عوام المسلمين وكيف يعطي غيره هذا إن فاصد الشيء لا يعطيه كيف يدعو غيره إلى الانتزام بأذاب الإسلام وبأخلاق المبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فقد هذا في نفسه من رحمه الله وهذه الظاهرة موجودة للأثر وقد تفشل أن يقصر الأخلاق المذنونة والرذائل من الغيبة والنميمة والجش والغب والخيارة والسب والشتم للأسف وفي الأمر هذا الحد بين بعض من ينتسب من ينتسب إلى طلب العلم هذا واقع للأسف واقع راهم منه الكثير وعالين منه أشد المعاناة لم نفتلأ في بعض الطلاب الذين فقدوا للاسف الكثير من الآباب ولم ينتفعوا بما حصلوا منه. فان لهؤلاء أن يبلغوا غيرهم وأن لهم أن يكونوا دعاه للمسلمين فضلا أن يكونوا دعاه للكافرين اللهم وقال بعض الحكماء لا أدب إلا لعقل ولا, ولا عقل إلا للأدب كما يقال العون لمن لا عون له الأدب وقال الحسن الأدب نور العلم كما أن النار نور البصر. وقال ابن المبارك قال لي مثلاً ابن ابن الحسن ابن سعيد ذهب إلى كثير من الأدب أحوذ منا إلى كثير من الحديث ويقال مثل الإيمان كمثل بذة لها خمسة صنف الأول من ذهب والثاني من فضه والثالث من حديد والرابع من آجر والخامس من لبن فما زال أهل القسم متعاهدين القسم من اللب من اللبن لا يطمع العدو لا يطمع العدو في الثاني فاذا أهمل ذلك طمعوا, طمعوا في القسم الثالث ثم في الثالث حتى تخربت صون كلها فكذلك الإيمان في خمسه صون اليقين ثم الاخلاص ثم أداء الزرائع ثم السنن ثم تجول الأذان فما دام يحفظ الاداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه فاذا ترك قامت طمع الشيطان في السنن ثم, ثم في الفرائض ثم في الاخلاق ثم في اليقين آه. هذا كلام عظيم له مغازل هامه كانه اراد ان يقول فإن الشيطان إذا تمكن من أن يفسد على المرء أدبه وخلقه من ساول عليه أن يفسد عليه بعد ذلك ما تبقى من دينه فكأن هذه هي خطوة الاولى من خطوات الشيطان وطبعا هذه تأتي بعد أن يكون فشل في أن يقع في الشرك الشيطان يبدا مع كل انسان ان يحاول ان يوقعه في الشرك ولكن الشاهد ان الشيطان اذا تمكن ان يدلل للعبد سوء الخلق فانه يسهل عليه بعد ذلك ان يزين له كل شيء لان المرأة اذا فقد حسن الخلق وفقد الادب سهل عليه ان يقع في العظائم بدءا من الشرك ونهايه الى اصغر اصغر فصار الادب وصار الخلق هي البوابه التي تحمي دين العبد والتي ان فتحت فقد فتح وغزو حسنه وتمكن الشيطان من ان يغزوه من ان ياخذوهم بعقر بارئ فالحذر الحذر من هذا الامر وايضا من محاسن الكلام الذي وقفت عليه في بيان فضل الاباء لقد قالهم الاذيه وكان ابن منقذ رحمه الله في كتابه لباب الاداب وقد حققه العلامه محدث الديار المصريه احمد بن محمد شافر رحمه الله تعالى حيث عقد فصلاً في الصفحة السابعة ملاشرين <تصفيق> في الصفحة السابعة ويسرين بعد الملأتين وسمعه مطرسي في الأدب وذكر فيه بعض الآثار دون الاسمين ولكنها طيبه المعاني ثم ما تيسر منها الزرير لا وقط هذا قال عنه الذهبي كما في تاريخ الاسلام فيما نقله احد العلماء العالم احمد احمد, شافر... أحمد شافر في ترجمته قال كان من أبطال الاسلام ومن وكان اميرا الشعراء وله يعني من الخصال الطيبة المذكورة في ترجمته شكرا. قال رحمه الله وعن الغريين رحمه الله قال منذ عشرين سنة ما مددت لي وقت دلوتي للقلوة فإن أسنى الأدب ما فآلا أو لا وهذا وإن كان في شيء من التكلف نعم ليس هذا يعني اننا قد اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم وعن اطفابي ولكنه ولكننا نستفيد نستفيد منه حرف هؤلاء على تحقيق الاذن وان كان بعضهم قد يكون لم ينفذ في هذا لوقوع في شيء من التكلم لكن عن ابن سيرين رحمه الله انه سئل اي الاداب اقرب الى الله وقال معرفه ربوبيته وعمل بطاعته والحمد لله على السراء والحمد لله على والصبر على الضراء وقال رجل من قيس لرجل من قريش اطلب الادب فإنه زياده في العقل ودليل على المروءه وافره في المجلس ثم قال فليس المرء يطلق عالما وليس أخو علم كمن هو زاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا صمت عليه المحافل ولا قرض من عيس جدون ولا يكن نصيبك, نصيبك إرث قدمته الأوائل أنت تعلم بما أنت قد أعرفتها ما ليكون مجرد إرث ورسكه ولا تعمل به ولا ترقى رأسك إليه آه. وكان يقال من حسن الادب ألا تنازع ألا تنازع من حوقك ولا تقول ما لا تعلم ولا تقعات ولا تتعاطى ما لا تنال ولا ولا يقالت لسانك ما في قلبك ولا قولك فعلا ولا تدع الأمر إذا أقبل وتبطره إذا أدبر ويقال من تذب صغيرا قررت عينه كبيرا ومن أذب إنه أذب أذب أذب أدود هذا حق هذا حقه من. من الصغر و ثبت على هذا أنه عند الكبر يجد ثمره هذا الأمر، ولذلك على العبد أن يحرص أن يؤدب ولده من الصغر وأن يربيه على نحاس الأفلح، لا يتهاون في هذا الباب البسيط، ولا ينجرف كما يقال مع الصياح. وكان يقال ثلاثة. ليس مع, مع معهن غرضا مزانية زية وقف الأذى وفسد الأدب وقال عبد الملك بن مغول من نات إلا فعل من الأدب أقوى منهم إلى نقاوم النتني النتي فيها يتعاون الكلام ويتعاطون البيان ويتهادون الخدمة ويستفردون وقوامض العلم في مطابقها ويجمعون ما تفرق منها فإن الكلام قاضي يأتي بين قصور وضياء يجل الظلم آتت الناس إلى مواده آتته إلى مواد الأرض الأضمية وذكرت مرأة عند هند بلس المهلف مجمال فقالت ما تحلينا النساء لجمية أكثر من لب طاهر تحته أدب كامل نعم نجد بلا الشكس من الآثار الأخرى التي تبين خرصة الثلاث وخرصة علم السنة على أن يعلموا كل ذهم الأدب قبل العلم ما قد أخرجه عن في هاقيو أن مشهد عن أبي عاصم النبي صلى الله عليه وآله قارئ سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه سارب يعني قال من أهل العلم من, من يذارني فقال وهو يتراس يعني يظهر الرئاسة ويتكلم ويتكبر ويتكلم ويتكبر ولانه على من هو اكبر من هو اكبر منه فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا كان أحدهم لا يدعي الامامه ولا يجلس في صدر المجلس حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة وأنت تتكبر على أن منك قم علمني ولا أراك تذل من المجلس وطردهم المجلس هكذا كان السلف لا يقبلون سيئة أدب في, في, في مجالكم أبدا ولا يفكتون عنه خاصة إذا اظهر سوء الأدب و... يعني أذكر أن أقل قريب أنت خذلتوه يعني كان أخدم ذلك سيدنا الله رضي الله عنه ورسوله صلى الله عليه وكان ينافقه أحد الشباب صغار. وكان مع هذا الشاب شاب آخر وقريب منه وقريب منه بالكاد. كان الشيخ يختنفر على هذين الشرقين لأن ما قد قام به من إثارة بعض الهتم والتصدر ببعض المسائل التي تتعلق بهذه المجرعة تعديل دون فهم ودون دراية ودون تحقيق لما فذكر ان الشيخ أحد يعني القائمين بالدعوة الثلاثية من قد يكون وقف له هذا الشاب على بعض الأفكار فإذن هذا الشاب يصنع صميع من قريب منه يعني من من فكاروا أستغريهم أو ماذا كانت ماذا أستغريهم <تصفيق> فيتكلم بتكبر وبتعالي وبسوء ادب عن هذا الداعي عن هذا الشيخ الذي هو يكبره في السلم وقد يكون في مقام وليه أو في مقام أكبر من هذا فإذا للشيخ ربيع مستد عليه الكلام ثم يقول لهم بعد أن أمراض التكوطة زدرها يا بني تأدب بأدب الإسلام فإن توقير الكبير من الإسلام فإن توقير الكبير من الإسلام عليكم السلام وقال لصاحبه لما علم أنه كتب كتابا يعني يرب فيه على هذا الشيخ المقصود وصنعه باسم يعني خض بن غليظ ليس فيه أي أدب فيه. بل يعني قد تكون في مخالفه للعقيده مخالفة وتلمح فيه التكفير فقال له ما هذا ومن علمك هذا وهذا الشبان يدعيان انهما يسيران على طريق الشيخ رضي الله عنه وبريء من صنعيهما وقد ذرهم أشد الزجل عن هذه الطريقة فقال له من الذي قال لك أن تكتب هذا و ماذا خطمت من العلم والادب حتى تكتب مثل هذا أو كلام من هذا النحو جزال هذه ايضا من الفوائد التي يستفيدها المرء في مزاله العلماء وبهذا يعرف قبر العلماء ومن زاله العلماء علم حال غيرهم من ادعياء العلم ومن ادعياء الأدب هم ليسوا من العلم في شيء وليسوا من الادب في شيء فقال اوقات النبي بعد ذلك وتاملت في صيام الصوري يقول اذا رايت الشاب ده يتكلم عند المشايخ وان كان قد بلغ من المبلغا من خيره فإنه القديم للحياة يعني إذا رأيت شابا صغيرا وإن ظل في نفسه أنه حصل لأحصل من العديد يتكلم عند العلماء الكبار في مجلس أكبار ويترى أسوأ ويتعاظم بنفسه ويفتخر فهذا كما قال الثوري تآيث من خليل وعلى أنه خليل خيال ومثل هذا فرعان ما ينقطع طريقه إلا أن يشاء الله وإذا أردت أن تستمر في طلب العلم أو أن تستمر في تقصيل هذا العلم على الوجه الذي سبقه الله ويرضاه عليك ان تحافظ على الادب أن تحافظ على الخلق الفتن فديننا قوانين هذا العلم ومن فقدانا فقد ضاع منه وانا ينتظرونه وايضا من الاثار الطبيبه لهذا اخرجه ابو طاهر السلفي رحمه الله تعالى وهو من كبار المحدثين في القرن الثالث السابق او السابع جدا وكان يقتل أو نزل الأسكندرية وروا العديد من الأجزاء الحديثية أنها فعل التي احتوت على كثير من العلم وبعض أجزائه الحديثية لم يطبع حتى الآن ومن هذه الأجزاء ما يسمى بالمشيخة البغدادية ويمشيخته من أهل بغداد وجزء مخطوط فجاء في الجزء الثالث عشر من هديم المشيخة المشيخة البردادية عن فقيه ابي الحسين الأردوبيلي هنا وقال التنع أبو زرعة الحافظ أبو جره الراضي ابو جره ابو جره الرازي والحافظ وجماعه حفاظ الحديث في المسجد ومتى ذاكروا الشاب يدل له بغير يعني يا ترى لم يذو فتخطى رقاب الناس حتى حتى جلس بينهم فنظر إلينا أبو زرعة ثم قال يا بنيا يا بنيا تأذبوا ثم تعلموا إن الروح تألم من سوء الأبد إن الروح تألم، تتألم تتألم من سوء الأبد كما يعلم البدل من كلمة غير واضح تكون مصيف مضيف لم أستبع هذه الكلمة كما يعلم البدل من كذا الألم يعني شبه تالم البدن مما قد يعرض له من الالاف بتالم الروح اذا تعرضت لسوء الادب ومن الاحاديث المرفوع في هذا الباب وهو يعد العمده في كلامنا <تصفيق> قد اخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال لم يكن الرسول صلى الله عليه واله وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول اختياركم احاسنكم اخلاقا يعني هذا يعد من اهم النصوص في هذا الباب الذي يبين فرض الخلق الحسن وانه تثبت الخيريه للعرض فجعله صلى الله عليه وسلم من خيار في مقدمه الاخيار في خيار الناس خيارات الاحاسينه الاخلاق و للشيخ نور الدين الله تعالى امرت الله في بيان مكارم الاخلاق ونقرأ ما منها ونقرأ ما سترى الشيء في مقدمتها في تعريف الخلق وما معنى الخلق الخلق والفكزية صلى الله عليه وسلم والفكزية هو التزيية والطبع، وهو كما يقول اهل العلم صورة الإنسان الباطنة، لان للانسان صورتين، صورة ظاهرة وهي شكل القتيل التي جعل الله البدن عليه، وهذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك. وصوره باطنه وهي حال للنفس راسخه تصدر عنها الافعال من خير او شر من غير حاجه الى فكر ورويه وهذه الصوره ايضا منها ما هو حسن اذا كان الصادر عنها خلقا حسنا ومنها ما هو قبيح اذا كان الصادر عنها خلقا سيئا وهذا ما يعبر عنه بالقلق فالقلق إذن هو الكورة الباطنه التي طبع الإنسان عليها والواجب على المسلم أن يتخلق بمسارم الأخلاق أي أطيبها والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيء ومنه قول رسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن فعلى الإنسان أن تكون فإن رجب كريما فإنجده الكرم والسجاعة والسلم والصبر والسلم والصبر وأن يلاقي الناس بوجه طلب وطبر منترك ونفس مطمئنة فكل هذه القطان من مكارم الأخلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلق خلقا فينبغي أن يكون هذا الحديث دائما مصدع عين المؤمن لأن الإنسان إذا علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقا كان ذلك دافعا له على التخلق بمكارم الاخلاق ومعالي الطفات ومعالي الصفات وترك تفاسفها ورديئها نعم وكما يقال أو كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فالأخلاق الحسنة والآذار اكتسب وقد يضع المرء عليها أو على بعضها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأنام فقبل يخلق الله العبد ومعه بعض الأخلاق الحسنة التي طبع عليها ولكن العبد يزداد في تفصيل هذه الأخلاق بمجاهدته بنفسه فكما أن العلم ينال بالتعلم فكذلك الأدب ينال بالتأبد أن يجاهد المرء او طالب العلم نفسه على أن يحصله بالأداء وأن يحاسب نفسه عليه ولن يبلغ العبد مهما صنع بلا شك الكمال ولكنه يكفيه يكفيه أن يسير في الطريق أو أن يضع قدمه على الطريق الصحيح. فإن لم يتمكن من تحقيق الكمال وهذا كما ذكرنا لن يحدث لأن هذا لا يكون إلا لرسل والأنبياء فيبلغ إلى أعلى الدرجات أو يبلغ إلى ما من الدرجات العليا التي بها يرفع عند الله ويكون اهلا لقوله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا فمن أراد كمال الإيمان واراد أن يكون له الدرجة العليا عند الله فليحق هذا ومن أخلط طلب هذا لله فإن الله لا يضيعه إن شاء الله وأيضاً يعني حتى يتبيّن لنا النقيب ما هي صورة ما هي صورة العالم الذي فقد حسن الخلق او, أو الذي يعني لم يتأدب بالآداب ويكون علم حجة عليه بين هذا الامام محمد بن حسين ابو بكر الازري في كتاب اخلاق العلماء حيث ساله سائل فقال له فصف لنا اخلاق هؤلاء العلماء الذين علموهم قدجه عليهم حتى اذا راينا من يشار اليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من اخلاقه أين أخلاقا لا تحصن باهل العلم اجتنبناهم نمو علمنا أن ما اصطبطوه من جناءة الأخلاق أقضح أقضح مما ظهر وعلمنا <تصفيق> أن ما اصطبطوه معذرة وعلمنا أن ما اصطبطوه ان زعلوه في باطلهم أو كان في باطلهم من جناءة الأخلاق اقبح مما ظهر وعلمنا أنه فتنه فاجترمناه لئلا لا كما افتثنوا والله موفقنا للرشاد. قيل له نعم فما من أخلاقهم نائزة معها من ينسب من ينسب إلى العلم رجع الى نفسه فتتفحص امره وان كان فيه خلق من تلك من تلك الاخلاق المكروهة ومن تلك الاخلاق المكروهة المذمومه استغفر الله واكرا الرجعه عنها الى اخلاق يا اولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل <تصفيق> لما تجاد عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله التي تباعدهم عن الله فمن صفته في طلبه للعلم ثم شرع يذكر بعض صفات هؤلاء على ما سوف نسمعه الآن فمن صفته في طلبه للعلم رحمه الله فمن صحته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفله وانما يطلب من العلم ما اسرع اليه هواه فان قال كيف ليس مراده في طلب العلم انه انه فرض عليه يتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من اداء فرائضه واجتناب محالمه انما مراده في طلبه إنما مراده في طلبه يكثر التعرض يكثر التعرض أنه من طلاب العلم انما مراده في طلبه إنما مراده في طلبه يكثر التعرض انه من طلاب العلم وليكون عنده فاذا كان عنده هذب نفسه وكل علم اذا سمعه او حفظه صرف به عند المخلوقين يعني يكون غرضه من تفصيل العلم رغم انه بداه بتهوى بغفله ان يعرف عند الناس وان يصرف عند المخلوقين هذه بدايه الانحطاط في الخلق وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرض به عند النفلقين سارع إليه وخفت يعني يبحث عن العلوم التي طرفها عند الناس فقط بغض النظر عما إذ كانت تقرب إلى الله أم لا يبحث عن العلوم التي طرفها عند الناس فقط سارع إليه وخفظ مطلبه وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن, يعمل أن يعمله فيعمل به فقل عليه طلب طلبه فتركه فتركه على بصيره منه مع شده فقره إليه يدخل عليه أن يفوته, أن يفوته تماعا لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالزهاد في تماعه فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به، كما ألزمها السماع فهذه غفلة عظيمة. إنفاته شيء، إنفاته شيء من العلم أحزنه ذلك، واسف على فوته. كل ذلك بغير, بغير تمييز منه، وكان الأول به أن يحزن, أن يحزن على علم قد سمعه. فوجبت عليه فيه الجزة فلم يعمل به ذلك فلم يعمل به ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف يوفقه للرياء ويحاج للمراء مناظرته في العلم يعني وزئافة متفشية للأسف بين بعض الطلبة المبتدئين من مما لا لا يصفرون به البعض يقع في هذا دون أن يصفره فعلى سبيل المثال هذا تكرر تكرر كثيرا انك تجد تجد طالب علم لم يحصل بعد العلم العيني العلم العيني المتعين علي أن من أمور الاعتقاد التوحيد ومبادئ العباده من الطهارة والصلاة إلى آخره والتي بها تصلح عبادتهم وإذ به ينشغل مثلا بعلم القراءه طب لماذا أنت توجهت وكرفت وقتك كله في أول الطلب في هذا العلم وأنت لم تحصل العلم الواجب عليك أو لم تحصل حتى مبادئه يخشى أن يكون من هذا الباب الذي ذكره الآسرين إنما فعل هذا أو صنع هذا ونحن طبعا لا نتدخل في قلوب العباد ندري الميات لكن نحن نتكلم عن ما يخشى أن يكون على المرء أن يقيس نفسه أن يحاسب نفسه على الأفضل هذا الكلام أنه توجه إلى هذا العلم وكرّف وقته كله وجهده لمدة سنة لمدة سنة لمدة سنتين ها؟ كي يعرف عند الناس أن فلان قد حفظ القرآن في القراءات العشر ما شاء الله وهو ما لا يعرف شيئا في أفضل مساء للتوهيد وإذا ألقيت عليه أي شبهة من شبهات أهل البدع والأهواء فرعان ما يفتتن وينحرف إلى سبل اهل البدع إلا أن يشاء الله فمثل هذا مثل هذا الطالب لم يحصل الجداية لم يقسم الابتداء في الطلب وهذا أيضا مرجعه إلى سوء الخلق الذي عنده لأنه لو كان حسن الخلق وكان يتحلى بالأدب ما ترك العلوم المفروض عليه والتي هو يعلم أن العلماء نصوا على اهميتها وعلى أنه يجب يجب على الطالب أن يبدأ بها ما تركها على بطيرة كما قال الاجريه ما يترك هذه العلوم على بطيرة على بطيرة بأهميتها لأجل ماذا لأجل ما أخرنا إله فليحذر كل طالب من هذا وعليه أن يتدرج في مراتب العلم على النحو الذي بيانه العلماء والذي ينجو عند الله فهو يطلب العلم لماذا؟ ليحصل النجاة ليحصل النجاة عند ربه فإذا مات قبل أن يتم طلب هذا العلم فيرجى له النجاة ترجى له النجاة لأنه قد تلك الطريق من تلك طريقا ينتمي في علما العلم مات بالمقومات التي ذكرناها وعلى امراتب التي بيانها اهل العلم سلك اللو... الله سلك الله سلك الله به طريقا ف... نعم سلك طريقا ينتهى فيها ان سهل الله له طريقا الى الجنه فهذا هو المتعين على طالب العلم في بداية الطلب نحن مازلنا الحمد لله في البداية فأسأل أن ينفعنا بما قد ذكرناه في هذا المسجد وان يكون بدايه موفقه لنا ان شاء الله في تفصيل هذا العلم وان نصبر على الطلب وان لا نستعجل التفصيل ايضا من الاساس التي قد نذكر شيئا من التفصيل عنها فيما بعد ان شاء الله مساله الاستعجال في الطلب والذي به يضيع الكثير من الطلبة ويستعظ يعني يريد أن يقرأ مثلا المصنفات العظيمة التي يعني قد كتبت في مئات السنوات يريد أن يقرأها في شهر وان يحصل كل ما فيها من علم في شهر واحد مثل هذا ينقطع به الطريق أوه. اليوم علم وغدا مثله من ضرر العلم التي تلتقى يحصل المرء به حكمة وإنما السيل اجتماع النقاط اليوم علم وغدا نسلو على القدر الذي تتحمله يحصل المرء به حكمه إذا أنت يعني حصلت هذا العلم بالتدريج وعلمت به حصلت به حكمة وفرت حكيما وهكذا جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن الشيء يبدأ صغيرا فالأكبر أما إذا أنت أردت أن تعاند سنة الله وأن تسير في خلاف سنة الله الكونية ف... فلا تلومن إلى نفسك آه. والله مستعان وعليه كلام صلى الله عليه محمدنا عن آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له يقول التائلو ما هي السبل المتبعة لتجنب سوء لتجنب سوء خلق؟ يعني نحن قد أشرنا إلى شيء من هذا خلال في خلال هذه المحاضرة. ومن يتتبع من يتتبع الكلام الذي ذكرناه يجد الإجابة. ولكن التفصيل بلا شك يحتاج إلى مقام أوثق. إنما نحن قد اشرنا مجرد إشارات عليكم السلامة تفضل, تفضل. وجزاك الله خيرا على حسن أدبك على استئذانك هذا من الأدب أنك تبتأذن إذا دخلت مجلسا عليك أن تستاذن من طاقب هذا المجلس قبل أن تجلس فيه فجاء الله خيرا خير الجزاء على فرصه على أدى الاستئدام ويعني إن شاء الله سوف يأتي المزيد من البيان في إجابة هذا السؤال فيما يلي من المحاضرات فنحن كما بينا هذه طريعة المحاضرات في هذه المادة اداه واخلاق طالب العلم فبالتوالي سوف تعرف السبل التي فيها تتجنب سيء في الاخلاق والتي فيها تحصر مع مكارم الاخلاق اذا واضفت على حضور ان ذلك معنى ان شاء الله تعالى وليعلم الجميع ان هذه الماده ليست نظرية بمكان أو بأكثر من أن تكون عملية فأنت إذا خصلت ما فتنذكر في هذه المجالس من الاداب والأخلاق فعليك أن تعمل بها مباشرة ان تجاهد نفسك على الالتزام بها والذي يعنينا في المقام الأول من الضرافة في هذه الضغط ضرب أن نخرج طلبة علم على خلق وادب فإذا وجدنا طالبا قد حصل العلم قد يكون قد حطب وقد أجاب اجابات جيدة من النظرية ولكن وقفنا وقفنا على سوء على سوء أدبه او على سوء خلق عنده وجدنا انه لا يعتلي بجانب الادب والخلق الحسن فمثل هذا الطالب اذا لم يعني يلتزم ويجاهد نفسه ويعرف خطاه ويعني يسعى للاصلاح فانه في الغالب لن يستمر معنا ولن يحصل الذي يصبو إليه والذي يصبو ان ياخذ اجازه في هذه الماده او من هذا العالم دون ان يكون اهلا للانتساب الى هذا العالم او الى هذه الدار التي نرجو ان تصرف بمن سوف يشارك فيها من اهل العلم الكبار فلا فلا يحتق ان ياخذ هذا اذا لم يكن اهلا له من ناحيه الادب والخلق لانه يكون عنوانا لنا في اي مكان يذهب اليه ونحن لا نحب ان نسيء الى دعوتنا فنحب ان يكون كل الطلاب الذين يخرجون من عندنا يكونوا أن يكونوا العنوان الحسن لنا وللعلماء الذين يدرسونهم في هذه الدار في أي مكان يذهبون إليه حتى تحصل لنا بركه بركه هذا العلم فينتفع الطالب به في نفسه وينتفع به غيره ممن يدعوه فمن هنا تكون البركه البركه في النفس ان يعم النفع الجميع عن طريق ان نلتزم بما منه من الادب والخلق يعني سؤال اخر سوف يتم الاجابه عنه إن شاء الله في نهايه المحاضره يسأل السائل عن تفاصيل الدراسه في الدار ووقت انتهاء اختبارات الدخول نحن قد بينا هذه التفاصيل من فتره في المقال الذي نشرته على منتديات الدروس والكتب في شبكه السحاب السلفيه وكذلك على منتديات المنبر الاسلامي في ثلاث نصف وذكرنا الشروط والتنبيهات التي تتعلق بالدراسة وأشرنا إلى بعض النواد التي سوف تدرس ومن سوف يقوم على تدريسها ولكن الجدول جدول الدروس لم يكتمل حتى الآن <تصفيق> لأن ما زال البعض ما زال بعض من أهل العلم الذين سوف يشاهدون في تدريس يعني في طبق تحديد المواد وإن كان أغلب, أغلب المواد قد خذت فنقول بسريعا إن شاء الله سوف يدرفنا في نادر العقيدة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري حبيث الله تعالى سوف يشرح لنا كتاب التوحيد طبعا عبر الهاتف يعني. وقد اختار يعني مبدئيا يوم الاربعاء بعد صلاه العصر وأيضا يشرح لنا الشيخ الوالد حفل ابن عبد الوالد البناء حفظ الله تعالى كتاب القوائل المثلأ في اكتفات الله واسمائه كثمة الشيخ المعطيني رحمه الله تعالى وهذا يكون في موعد درسه الثابت يوم الاثنين بعد المغرب. وأيضا لعله وهذا لم يبأكد حتى الآن يشرح أيضا معه مختصرة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الذي اختصرته من اصل كتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي أم الخليح رضى الله تعالى و... ونحن قد قررنا ولكن هذا سوف يتأكد اختبارات التقديم التي سوف تبدأ يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى بعد صلاه العصر ان نجعل الدراسه على مستويين كان مستوى عالي أو مستوى متوسط او للمختبئين وسوف يتم الاعلان عن جدول كلا المستويين في, في وقتها ولكن مبدئيا ثم سوف يقرا رسول المبتدئين في علم العقيده متون الاصول الثلاثه والاصول السته والقواعد الاربعه وسوف نكلف احد او بعض الطلب عندنا الذين لازمونا منذ فتره وخصا هذه المتون من الساعهنا بالشرحه لدينا انا قد كنت شرحته والذي اعتمدت فيه على جمع الفوائد من مختلف شروحات أكيب الأهل العل ومن كتب التي يعني شروحات الغالباء الذين اعتنوا بشرح هذه المتول ومن بقية كتب السلة يعني سوف يستعينون بهذا الشرح على أن يقرأوا منه على الطالب الذين هم في هذه المرحلة يقول غالب لن نلزم طلاب هذه المرحلة بكتاب التوحيد الشيخ الذي سوف يسأله الشيخ أبيد، ولكن عليهم أن يحضروا المجلس، ولكن لمن من ضمنهم فيه لأنهم سوف يكونون سوف يكونون منشغلين بالمطون الأولية. وكما يعني قيل العالم الربان يعلم شغار العلم قبل تزاله، ولكن لا بد أن يحضروا الاستفادة. لأن كتاب التوحيد. كبير وفي مثال كثيرة قد لا تصلح للطالب المبتدئ الذي لم يحطل أي صرف من صلوخات المتون التي تكون قبل التغريب هذا الذي يعني نفحنا به الشيخ عبي حفظه الله تعالد و بالنسبة أيضا لما بدأنا سوف يشرح لنا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن أبو محلي الدين حفظه الله تعالى مهمتنا نخبه نخبة الفكر. بشرحه نذهب النظر نعم الحافظ المخزر رحمه الله ولم يحدد الموت حتى الآن حيث في آخر اتصال لي عليه منذ يومين كان مريضا عشاه الله فقال إن شاء الله لما يتنافل الشفاء يحدد لنا الموت وهذا هذا المثل سوف يكون للمستوى العالي آه المستوى الأول وسوف يتم شرح شرح متنى البيقونية لمستوى المبتدئين والذي سوف يتولى شرح البيقونية إن شاء الله الشيخ الدكتور أحمد بن عمر سالم بازمور حفظه الله تعالى كما اتفقنا معه وقد حدد مبدئيا يوم السبت ولكن أنا علىه يطغيق وأيضا <تصفيق> يشرق لنا الشيخ أحمد غازمول عبد الله وهو الأستاذ المساعد في أم القرى بمكه ومن المبرزين الآن في الرب على أهل البدع والاهواء وفي بيان حال المخالفين ولو جهود طيبة في التأليف وفي التخطيق وتصنيف ويثني عليه شيخنا الشيخ العلامة رضي بن الله فناء طيبا بل كما قال عنه في دخاعه عنه قال إنه عالم، حفظ الله ولا نذكيه على الله عزيز فثوث يقوم الشيخ أحمد من صلى الله عليه وسلم كذلك بشرح متن عمده الفقه لابن قدامة سوف يشرح قسم العبادات وايضا سوف يشرح لنا متن القواعد الفقهيه للشيخ السعدي رحمه الله وعملة الفقه والقواعد الفقهية مقررة على كلا المستويين هو يعني في الغالب سوف يراعي التفصيل في شرح عملة الفقه لمراعاتها المستوى. وعملة الفقه هو متن ألقاها وإثم قدامه كبداية للطالب الذي يريد طلب نزهب إلى الأخن الفقه. فجعله البداية. منذ الفقه ثم عقبه بالكافي او بالمقنع المقنع والكافي ثم اخيرا بالمغني المغني الذي يعد اعلى مستوى في فقه الإمام احمد عند المقدم فجعل المغني موسوعه مطوله في بيان اقوال احمد في الفقه وفي بيان اقوال الاكارم من اهل العلم ان يذكر ما قد قاله اهل العلم في كل مساله من مسائل الفقه <تصفيق> وقد يستر الله لان قبل ان حققت كتاب العده في شرح العمدة يعني في شرح عمده الفقه <تصفيق> لابن المقدسي رحمه الله تعالى ويعد من الصروحات الجيدة على هذا ابنتنا وقد طبعته مكتبة أولاد الشيخ حوالي سنتين تقريبا وقد حققته على النسخة الخطية الفريدة له والتي محفوظة بمكتبة بلدية الأسكندرية والذي كان قد حققته من قبل الشيخ محب, محب دين الخطيب رحمه الله تعالى قد تبعطه المكتبة الثلاثية ولكن للأسف كانت هذه الطبعة سنتلئ بالكثير من الأخطاء فأذكر الله عز وجل أن قمنا بإعادة تحقيقنا على النسخة الخطيئة نفسها وأثران يكون أخرج في صورة جيدة فهذا بالنسبة للشيخ أحمد بزنون وأيضا وأيجب أيضا من الأخبار الطيبة أن قد الى أن نحصل على موافقة من الشيخ الفاضل الشيخ سلاح ابن إسماعيل حفظه الله تعالى وهو من كبار القائمين بالدعوة الثلاثية في الكويت ويعد في الصف الأول من تلامذة شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله أن, ان شاء الله انه سوف يشارك, يشارك معنا في التدريس ولكن حتى الان ما حدد وما حددنا معه المادة التي سوف أشرحه وان شاء الله ايضا اخذنا من الشيخ ثلاث وعدا مبدئيا ان يلقي علينا نصيحة عامة يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى عبر العادة. والشيخ تلاحظ يدرس العلوم الشرعيه في بعض جماعات الكويت وله الجهود المعروفه في نصف المنهج الثلاثي وفي الربط على المخالفين له من اهل البدع والاهواء ولذلك يجد الحرب من امثال جمعيه احياء التراث هداهم الله مهم بالنسبه الي لعل ان شاء الله أشرح كتاب البيوع من عند الاحكام للمستوى للمتقدم حيث اننا قد بدانا شرح متن من الأحكام الاحكام منذ ثلاث سنوات تقريبا أو سنتين وانتهينا من قسم الاعدادات بعض الطلبة حضروا معنا هذا القسم أستف... نرجع أن يكون استفادوا منه فحتى يعني لا ينقطع ثلاثة آه... نقطع تتمة في الكتاب فقد خرقت أن كتاب البيوع ولعلي أخذ معه كتاب النكاح أو الطلق إلى آه... تيسر وكما بإنه يكون هذا المستوى الأول فلا نلزم به مستوى الانسانية هذا بجانب نادة أخلاق وأذاب طالب العلم ولعل أن يكون هناك نادة أخرى أو هناك مآخر في العقيدة لم أقرر حتى الآن إما, أشرحه. إما أن يكون الشيخ, الشيخ فلاح بشرفي ما قررت بعض وما أعرفه الأمر بعض عن الشيخ فلاح. الله. ويعني ان شاء الله خلال هذا الاسبوع سوف يعني كما قلية المالجدول بأكمله ان شاء الله ولا تستعجر مثلا عليكم ان تتجهزوا الاختبار التقديم الذي سوف يبدأ يوم الثلاثاء ويستمروا في الغالي بمدة ثلاثة ايام اذا لم نتمكن من انهاء من انهاء كلهم في خلال يومين او يعني خلال يومها. اللهم استعانوا عليه التقلال وصل الله على محمد وعلى اله عليه وسلم وستحانك الله وعلى الله عليه وسلم أشهد